فالتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم وَلَا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فقال الذين كفروا إن هذا إلا قُونَ افْتَرَاهُ وأعانه عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَضَاءُ الْمَوْتِ وَسُورًا فَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَأُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ رَحِيمًا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 أَضُرْكَ إِنَّا ضَرَبْوَ لَكَ الْأَمْثَالَ فَظَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا.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 ويوم يحشرهم بما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أغللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل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 وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ فَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَدَاء إِن كُنْتُمْ أَذُنَّا رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كبيرا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَدَاء إِن كَتَلا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ ويقولون حجرا محجورا، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه بابا أم سورة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن ما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 تَخَذُلْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خِنِّلَا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَنَقَدَ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَقَامُهَا رُونَ وَزِيرًا فَقُلْ نَذَهَبَ إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا رُشُلَ أُرْقُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلْعَدَاوِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعادوا وسمدوا أصحاب الرس وقرونم بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرة ولقد أتى على القرية التي انطرت مطر الصحوة. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، فإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أ هذا الذي بعث الله رسولا إن كادنا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَونَ الْعَذَابَ مَنْ أَظْلَلْ سَبِيلَ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ مَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم ترئنا ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا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 لنحيي به بلدة ميتا ونشطيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به قبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسدفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك طواما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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغم مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا